رجل يقول ولد لي ثلاثة أولاد أكبرهم يبلغ من العمر حوالي خمسة عشر عاما ولم أعق عنهم لضيق ذات اليد وقد فتح الله علي الآن بخير وفير فهل يصح لي أن أعق عنهم وأكبرهم خمسة عشر عاما وأصغرهم أربع سنوات قال العلماء إذا لم يتيسر الذبه يوم السابع ففي مضاعفات هذا اليوم يعني في اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين وإلا ففي أي يوم يكون ومن هنا يجوز للإنسان إذا فاته هذا الميعاد أن يعق عن نفسه عن أو عن أولاده في أي يوم يكون وفي أي سن تكون والله أعلم